بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الحديث حول ما ذكره الشيخ الأمصاري رحمه الله من أنه هل يلحق بالإرث كل ملك قهري أو لا يلحق أو يفرق بين ما كانت سببه اختياريا وغيره وجوه خيرها أوسطها ثم اخيرها هذا تعبير الشيخ الأنصاري لشرح هذه العبارة من المكاسب أشير إلى الأمثلة التي نقلناها في اليوم السابق عن الشيخ النائمي رحمة الله عليه حيث مثل الملك القهري من غير الارث بعدد ما الامثله مثلا بالعبد المسلم الذي اوقف افرض على المساكين صدفتان وكان هناك كافرون هذا الكافر صدفة صار مسكين فدخل قهرا أصبح أحد الموقوف عليهم عليكم السلام بناء على أن الموقوف عليه يكون ملك. بناء على أن الوقف يكون ملكا للموقوف عليهم هذا المثال والمثال الثاني لو انتقل إليه بالانفساخ هذا الأبدل هذا المولى الكافر باع عبده المسلم إلى مسلم باعه لي مثلا ثم انفسخ البيع من باب أن الثمن تلف وقلنا أن, ان الثمن كالمثمن تشمله قاعدة تلف المبيع قبل تبضه من مال بائعه ذلك الثمن الثمن هم تلفه يكون من مال صاحب الثمن الأول فانفسخ، فرجع إليه إلى الكافر تهرن هذا المثال الثاني المثال الثالث من الأمثلة التي ذكرها الشيخ النائمي قال إذا لو أن المشتري كان له خيار فسخ يعني هذا الكافر باع عبده من مسلم باع عبده المسلم من مسلم ثم هذا المسلم المشتري هو فسخ العرب هو فسخ لخيار فسخ لغبن أو غير ذلك فسخ فهذا الفسخ وإن كان من طرف المشتري فسخا اختياريا لكن من طرف رجوعه إلى الكافر ليس اختياريا هذا المسلم فسخ ذاك ما فسخ ليس اختياريا هذه هي الأمثلة التي ذكرها الشيخ النائلي. رحمه الله على ضوء هذه الأمثلة نشرح عبارة الشيخ الأنصاري هل يلحق بالإرث كل ملك قهري أمثلتها إذن او لا للحق أو يفرق بين ما كان سببه اختياريا وغيره هذا معناه صار واضح من المثال الذي من, ال من, من, ال من آخر الأمثلة التي ذكرها الشيخ النائم وهو أنه هذا الكافر قد طاع عبده المسلم على مسلم ثم هذا المسلم فسخ بخيار غبن أو بخيار حيوان فسخ فهذا الفسخ من قبل هذا مسلم اختياري لكن من قبل الكافر وجون خيرها اوسطها ثم اخيرها وجون أن ان يلحق بالارث لانها اسباب قهريه أين كالإرث الذي كان سربا قهاريا أو لا يلحق هذا الوجه الثاني أو نفصل بينما كان سببه اختياري وهو, الوجه وهو المثال الثالث وغيره أو خيرها أوسط أوسطها ثم أخيرها لماذا يكون خيرها اوسطها ولماذا يقول ثم أخيرها خيرها أوسطها لأنه يقول أن الأسباب أن الإرث كان له حكم خاص به فسألة تقول بمقالة الشيخ النائيني الذي قال ان الارث معناه تبديل معناه ان الخيط ما تبدل ولكن المالك تحرك هذا كله تقول هذا كلام غريب وصدر من الشيخ النائيني رحمه الله هذا كله تقول لانه غريب لكن من الأخرى اننا أنا قال بأن موضوع الإرث من عليه موضوع الإرث شو سبب هذا؟ نحن أننا فساد من أصحاب الذين يرث من الكافر حتى عبد المسلم إما ما كره؟ فرب الأرث أذ بي وقت ماين أو أن الإرث نستفيد من ندران رواية نقول دليل دليل آه دليل آه دليل آه ان دليل الملك دليل علم جواز تملك وكل قاسر هذا الدليل لا يمكنه ان يدشي مدام اه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 ما يعاني سببك يا معنى عمي موتكة وحبينك ما ان ما يحصل للأسلام ما يعاني السبب ما موجود عدمك والسبب ومساب بلدك المعنى ما موجود عدمك بهذه المسابة يؤلم عنك وغاية ينتهي إلى ما يعاني السبب ومن يعاني السبب ينتهي إلى أطلال السبب من يجوع مراتنا هذه مرة غاية أولكم كم من كتب يسألكوا السالك ماذا أراد الكتاب أن يكتب؟ هذا هو الذي يرجع من وجود الأرض أحد نعم الله سبحانه، وقول نعم الأرض له قوه يسألكوا قوة أدل على الأرض قبل قاد أن أدل على الأرض فهي ما على على صار من على الوجود الارض صار انه حكمه خاص صار انما رأت التعارض بين جنيه الارض و جنيه نفس السبيل او من ما اصلا تقدمنا جنيه الارض على جنيه نفس السبيل ولكن الوجوه الكهرية الاخرى تطع على عادتها الارض الملوك أحيط الأوقات أدلوا بالتسارع كلفنا بجمع المال من المال من المال كثيف كلفنا بصد السفن من المال من وما شاء الله جعلنا منه نقول ما دون آمنا أن ما يستدين مقدم على دليل الدعية. كذلك النبي عليه على والسلام انا في الصخ فراغ اقوى من هذا طبعا كل هذا يجب نقول كل هذا لا اصل يعني ما اصلا ما عندنا بان الاذين عدم امكانيه عدم امكانيه نقتل كافة المسلمين فما الأساس نحن نناقشنا وإلّا ما بعد التبني نقتل بعد تبني كان دليلنا في السبيل مقدماً على البيع بنفس النقطة يكون مقدماً على أدلة الانفصال فهذا هو وجه قوة هذا اللي يقول أوسطها أكمل بالي خيرها أوسطها الواجهة بعدين يقول ثم أخيرها وجوه أوسطها خيرها أوسطها ثم أخيرها أخيرها يعني لان اصررتم على ان الانفصاخات القهريه حالها حال الارث الارث امتلاك قهري والانفصاخات القهريه ايضا امتلاك قهري ان اصررتم على ذلك اقلها استثنوا الفرض الاخير وهو فرض الفسخ الاختياري من قبل المسلم وان كان هذا هام الفسخ الاختياري من قبل المسلم يعتبر من قبل الكافر قاري ولكن يوجه الخطاب الى المسلم ويقال لا نفي السبيل يمنعك عن الفسخ على الاقل هذا المقدار هذا معنى قوله أن أوجهها الأخير بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله بتصرف قليل مني في عبارة الشيخ حتى ينسجم مع عبائي وإلا نقدر نقرأ عين عبائي عبارة الشيخ يقول اذا ما قلت لكم فالتصرف قليل مني حتى تنسجم عبارته مع عبارتنا يقول اذا باعه الكافر المالك من المسلمين فالظاهر انه لا خيار له ولا عليه الكافر باعه علي أنا أو أنا مسلم باع عبد المسلم فحصل المقصود والمقصود عنه ليكون الكافر مسلم تحت يد الكافر من حسن الحظ الكافر باع علي اختيارا أو لا أُجبر من قبل حاكم الشر على البيع أو بأي شكل من الأشكال باعه علي عندئذ أن نستطيع أن نقول أنه ما دام باع بعد كل خيارات ساقطة لا هو يقدر يفسخ ولا أنا أقدر أنا المسلم أقدر أفسخ ما دام باع والآن مستوى هذا المسلم نجا من يد الكافر كافر كل أدلة الانفساخ تضرب عفل خالق ويقال لا أنا أفسخ ولا هو له حق أن يفسخ وذلك لأنه لدليل عمونا في السبيل لتقدمه على أدلة الخيار كما يقدم على أدلة البيع بأي نكتة فرضنا، طبعا هذا كله على أصل ما بنقلنا على ما هو الصفف أصلا هذا كل بحث فرضي لكن بعد أن فرضنا أن دليلنا في السبيل مقدم على دليل البيع لما يتقدم على باقي الخيارات على الخيارات كلها كما هو مقدم على دليل البيع دليل الخيارات عجبا اقوى من دليل البيع دليل البيع بل احل الله البيع وحرم الربا دليل البيع الذي هو لا شك فيه قران وغير قران دليل خياراتهم واغوى من دليل البيع كما تقدم دليل الفي السبيل على دليل البيع يتقدم على كلها الخيارات فالخيارات كلها تسقط هذا كلام يطرحه الشيخ الأنصاري ويظهر من عبائر الشيخ الأنصاري أنا في نظري يظهر من عبائر الشيخ الأنصاري احتمالات خمسة ينتزع من عبائر الشيخ الأنصاري احتمالات خمسة ولكلن واجهوند، لكلن دليلوند. هذا الذي أنا أفهمه من عبائر الشيخ الانصاري. عن من الاحتمالات التي استفادها الشيخ الانصاري من كلمات الأكابر، قال فلان هالشكل أو جامع هالشكل قال أو فلان هالشكل قال. و بعض الاحتمالات التي هو ما ناسب الى, الى احد من الاكابر انما قد يكون هو خطر على بعض الاحتمال فاحتمالات خمسه حسب ما افهمه من عباره الشيخ الانصار ولكن الشيخ النائمي انهاها الى ست ذاكر ست احتمالات وقال أن هذه الاحتمالات الستة كلها مستفادة من كلام الشيخ الأنصاري هو الشيخ النائني حسب ما ورد في تقرير بحث أنهم كلها مستفادة من عضاء الشيخ الأنصاري أنا حينما دققت في عبائر الشيخ الأنصاري رأيت أن واحدا من الاحتمالات السته أنها الشيخ الأنصاري إلى وهم يشير إلى أنه غير هذا ممكن واحد يحتم الاحتمالات الأخرى لكن الاحتمالات الموجودة في المفهوم من المكاسب قل ست أنا دققت رأيت أن واحدا منها نتيجة تقطيع. هذا واحد واحد. نذكر إن شاء الله. رأيت أن واحدا منها نتيجة تقطيع قام به الشيخ النائني رحمه الله. يعني مقطع قطعة من كلام الشيخ وهو. خاطر على بالي أن هل وقبل تكفي لها بالقطعة الثانية إشارة إلى وجه أو إشارة إلى احتمال وبتكميلها مع القطعة الثانية يتحول إلى احتمال آخر كأنه هكذا فاهم الآن هل احتمالات أنا ألقيها عليكم وكل واحد واحد ايضا ذاك المقطع من كلام الشيخ اللي يشير إلى أنا تحت الخط كاتبه إذا تردون إما الآن من أطرح لكم أو بعد ما أنزل من المنبر أبين لكم أشير إلى المقاطع التي يستفاد منها الاحتمالات الاحتمال الأول أنه لا خيار له ولا عليه بمجرد أن باع زين سواء الحمد لله باع بعد كل الخيارات ساقط لا له لا عليه أفرض اصبح مغبونا هذا الكافر إلى جهنم وآس مصر مغبونا أنا المسلم أصبحت مغبون ما يتحمل غبن تحمل الغبل ما إلي حقا هذا الاحتمال الأول هذا الاحتمال نقله الشيخ عن حواش الشهيد في خيار المجلس والشرط والدليل على ذلك الذي ذكره الشيخ على هذا أن الفسخ إحداث لملك جديد قد فرغنا أن الملك الأول الذي لم يكن إحداثا إنما صدفة المولى والعبد كلاهما كافران والعبد أسلم أو كلاهما مسلمان فالمولى كفر فلم يكن ابتداء هذا باي سبب من الاسباب او دليل من الادله هذا نفي السبيل ما استطاع ان يشمل وفضول المسلميه الفقهيه او لاي سبب من اخر ما استطاع ان يشمل لكن الآن حينما نعمل أنا المسلم أو هو الكافر يعمل الخيار هذا سيكون ملكية جديدة ملكية ابتدائية والملكية الابتدائية منفية بنفس السبيل هذا هو الدليل على هذا الاحتمال فيقال أن هذا ما يجوز نعم الأرشلابا سبب الأرش إن كان عيبا في العيب أخر يوجد كما تعلمون أرش على خلافاً بين الأصحاب أن الأرش هل هو في عرض الفاسخ يعني أن صاحب خيار العيب مخير من أول الأمر بين الأرش والفاسخ أو لا صاحب خيار العيب له الفاسخ فإن ما فان لم يمكن فالعرش يصعب على كلا المرنين ان قلنا انهما في عرض واحد خب الفاسخ ما يمكن الاش هم ممكن ياخذ العرش او قلنا انهما طوليان خب الان فعلا الفاسخ ما يمكن تصل النوبه الى العشف. هذا الاحتمال الاول الاحتمال الثاني عكس الاحتمال الاول تماما مئة بالمئة مأ. وهو انه لا فرق بين هذا العقد والعقود الاخرى تماما هذا العقد حاله حال اي عقد اخر يدخل به الجواز الحكمي ويدخل به الجواز الحق كلا. يدخل به الجواز الحكمي اقصد التزلزل الذاتي كما قالوا في المعاطات على ما كان مشهورا دادا قداما هسه الان ما في حد يقول هذا لكنه على ما كان مشهورا من قدامى من أن المعاطات متزلزل جو متزلزل تزلزل الذاتي أو قل جواز حكم وكما في الهبه هو في الهبه السهم يقول الهبة مو شيء مال القدامى فقط الهبه قابل للفسخ قابل للفسخ من قبل الواهب الا اللهم هبت في رحم شنو مع الاستثناءات الموجوده الهبه قابل للفسخ هذا الجواز الحكم او الجواز الحقي كخيار الغاب كخيار الحيوان كخيار المجلس كباقي الخيارات نقول أن هذا حكمه هذا, هذا حكمه حكم صائر الموارد كل فرق ما وهذا ما يفهم من صدر كلام جامع المقاصد جامع المقاصد إلى كلام في صدر كلامه واختلف ذيل كلامه عن صدر كلامه سنبحث إن شاء الله في صدر كلامه هكذا ذكر ذكر هذا المعنى واستدل عليه ذكر دليلا قال ان لا عقد لا يخرج عن مقتضاه بكون المبيع عبدا مسلما لكافر المبيع عبد مسلم بيع على كافر قد مقتضى البيع البيع الى احكامه بجواز حكمي كما في المعاطات وكما في الهبة إذا الحقنا الهبة بالبيت وجواز حقي كما في الخيارات لو كان ال... هو هكذا يسد يقول لو كان القرار على أن لنعطي هذا العرض حق من جواز حكمي أو حق من أول قولوا أن, أن العبد الكافر ما يملك لماذا وافقتوا على الملكية الابتدائية دليل هذا يقيس الملكية مستحدثة بالملكية الابتدائية فكما أنكم وافقتوا إما أن لا توافقوا على الملكية أصلا قولوا بمجرد أن يصبح الابتدائي عبد المسلم تحت يد الكافر ينعتق قولوا على الشكل اما اذا وافقتم على الملكيه الابتدائيه خوافقوا على الملكيه المستحدثه هذا كلامه هذا صدر كلام جامع المقاصد وبهذا يتكون الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث ما ادري اقرا او كافي ما ادري اكو وقت الاحتمال الثالث ان نفصل بين الخيارات التعبدية البحث كخيار المجلس والحيوان والخيارات العقلائية كخيار الغبن والتدليس وما شابه ذلك نفرق نفترض بين القسمين. فالخيارات الاختيارية البحث نسقط. ونقول نقول هذه الخيارات تسقط. والخيارات الققليائية تبقى. هذا الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال الثالث استنبطه الشيخ رحمه الله من ذيل كلام جماعة الطاسط. قلنا ذيل كلام جامع المقاصد اختلف اختلف عن صدر الكلام حيث قال جامع المقاصد بعدما ذكر صدر كلامه اللي يطابق كلام يطابق حواش الشهيد في الذيل هكذا قال اضاف على الجمل الموجوده في حواش الشهيد اضاف هذا قال نعم لا يبعد ان يقال للحاكم الزامه بإسقاط نحو خيار المجلس إسقاط نحو خيار المجلس يقصد نحو يعني كل خيار تعبدي بحت خيار المجلس تعبدي نحوه يعني كذلك خيار الحيوان تعبدي للحاكم أن يلزمه بإسقاط أو مطالبته بسبب الناقل او الحاكم يلزمه يقول انه هو هذا الخيارات خيار الحيوان خيار المجلس بما يسقط يسقط بالناقل انقول رأسا انقول الى غيرك او لذلك المسلم يقول انت انقول حتى بعد ذلك لا يقدر يفسخ او مطالبته بسبب الناقل يمنع الرجوع إذا لم يلزم منه تخسير المال بشرط أن لا يتجه خسارة على كأنما المقصود على المسلم مثلا بعدين الشيخ الانصاري يعلق يقول خب ليش نقول ليش نقول أنه تعال ائت بناقل يسقط الخيار رأسا نقول أنه ما عليك سيار رأسا خلنا نفصل أشك الخيارات التعبدية ما موجودة فقط موجود الخيارات أقلائية ذيك موجود الخيارات التعبدية ما موجودة هذا تكميل من قبل الشيخ رحمه الله لهذا الاحتمال الثالث بعد باقي احتمالين او ثلاثه اظن انه بعد خريب الاذان او لا اذا عدكم خلقوا وتقولون تقولون نقرا نقرا الرابعه و الا ان اجل الى باقي بكره كيفكم على كل حال طالعوا هالكتب اللي اصيب مطالعته طالعوا اولا مكاسب الشيخ رحمه الله وهذا هذا على راسي هذه الكتب، وطالع تقريري الشيخ النائي رحمه الله، وأحتمل أن التقريرين مال دورتين هم الآن ما في دين يعني التقريران هل هما لدورة واحدة أو لدورتين الآن ما في دين مال، وطالع هذا التنقيح مال. السيد الخوي حتى نعدد نكمل عدد الاحتمالات ثم نعود ونقيم كل احتمال من هالاحتمالات ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته